أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا آوياكم لعل هدنوا في ضلال مبين قل لا تسالون عن ما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل روني الذين ألحقتم به شركاء كلا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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا ان نكفر بالله اذ تامروننا بالله ونجعل له أندادا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 نذير قال مترفو ها بما أرسلتم إلا قال بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازُلِ الفَائِلَ إِلَّا إِلَّا مَنَّا وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الغرفات وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيٌّ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهمُ آياتُنَا بِينَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدٍ أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم in a jariya illa ala allah wa huwala kul shayin shaheed kul inna rabbi yaqzifu bilhaqq allamul guyub kul jaa alhaqq wa ma yubdiku albaatilu قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا لاجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 ناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً لَا حِلَّ لِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجارا تجاره لن تبور ليوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضلك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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور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 بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتاء نمسكهما من حد من بعده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 فتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهمون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 وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا ارسلنا إذا رسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا اننا مرسلون قالوا ما انتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم, إن أنتم إلا تكذبون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 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم